ويسيذكر في ذلك أمثلة تطبيقية لهذه الأسباب ويبين في هذا الموضع كيف السبيل للسلامة من ذلك وهو فصل يختم به ما يتعلق بالباب السابع الذي تحدث فيه كما سبق في دروس الماضية عن البدع في العبادات والبدع في المعاملات وما يتعلق بذلك من أحكام تقرى بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل قال المصنف رحمه الله فإن قيل أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول فإيجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة فظاهر ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفش ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا, بدعة أم لا الآن الإمام الشاطبي يذكركم بما سبق أن بيّنه وهو أن البدع تصل وتصبح مقررات عند أصحابها وهذه الأمثلة التي ذكرها مثل ترك العمل بخبر الواحد ومثل الاعتماد على العقل في التحسين والتقبيح وترك الشرع ومثل اتباع الرأي من غير مستند فكل ذلك كما هو معلوم مناقض لما جاءت به هذه الشريعة المباركة فإن مقتضى العبادة لله عز وجل هو التسليم ولا يثبت الإسلام ولا يستقر الإيمان ولا تتحقق العبادة الصحيحة إلا على قدم التسليم كما ذكر الإمام الطحاوي في كتابه في عقيدته فالمقصود أن التسليم هو من معاني الإسلام ومن المعاني الظاهرة ولا شك أن اتباع الرأي المجرد اتباع الرأي المجرد ودر رجوع إلى الشرع هذا لا قائل به من أهل الإسلام وإنما هو مما وقع فيه كثير من أهل الابتداء ولا شك أن اتباع الرأي المجرد بدون مستند شرعي هو من أعظم الآفات التي أبعدت الناس عن اتباع الشرع ومن ذلك اتباع مجرد التحسين والتقبيح العقلي أن ينظرون الناس إلى ما يظنونه مصالح من ناحية النظر العقلي ثم يتركون ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا محادة لله والرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك ترك العمل بخبر الواحد اضطراح العمل بخبر الواحد وخبر الواحد كما هو معلوم هو الخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة أكثرها من هذا السنف والأصل في اعتقاد المسلمين هو وجوب العمل بالسنة لقول الله تعالى وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول ولما ورده من أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما آتاه الله هو وحي نوحى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوحى والسنة هي وحي يجب العمل به كالقرآن هذا معتقد أهل السنة والفرق بين القرآن والسنة أن القرآن هو كلام الله الذي أوحاء الله للنبي عليه الصلاة والسلام والسنة هي وحي أيضا إلا المعنى والإقرار من عند الله عز وجل واللفظ والعمل من النبي عليه الصلاة والسلام السنة وحي وعلى ذلك أدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها فالمقصود هنا ما أشار إليه الشاطبي هنا أن من البدع التي سعت إليها الخوارج وهي الفرق المشهورة ومضى الحديث عنها أكثر من مرة ورد خبر الأحد وهذا وقع في لم يقع في أولهم وإنما وقع في آخرهم وكذلك ما ذكره هنا من اتباع الرأي والمقصود الرأي المخالف في أحكام الشريعة الإسلامية وكما تلاحظون أن هذه البدع هي من جنس بدع الخارجين عن الشريعة كالعلمانين وغيرهم فإنهم يتبعون الرأي المجرد ولذلك أول ما ابتدأ الشاطبي هذا الفصل قال أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع والأصل عند أهل الإسلام والصحابة والتابعين وأجماع الأمة أن التشريع حق الله الخالص فقد مضى معكم هذا الموضع أو هذا الأمر في أكثر الموضع ومن العقائد التي اختلت عند كثير من المسلمين فينبغ العناية بهذا الأصل التشريع حق الله الخالص ولذلك تقرؤون ما يذكره الأصليون في قولهم أن النسخ لا يكون إلا ذي عهد التشريع لماذا؟ لأن عهد التشريع وعهد النبوة التشريع من الله وإذا انقطع عهد النبوة وانقطع الوحي فلا نسخة ولا تبديل ولا تغيير والبدعة إنما تقوم على التبديل والتغيير والرأي المجرد والطراح الأخبار والقول بالتحسين والتقبيح العاخر ولذلك أحسن الإمام الشاطبي في هذه المقدمة التي ذكرها وسيذكر في هذا الموضع مقام آخر تنتشر به البدعة أما ما قدمه في هذا الفصل وما ذكرناه على هذا الموضع فقد سبقت تكرار الكلام فيه في أكثر الموضع لأهميته أما ما يخص هذا الفصل هنا فهو الأمر الثاني وهو انتشار البدع عن طريق العمل لا عن طريق القواعد الأصولية ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذين الأمرين الذي ذكرهم الشاطبي هنا حتى يستطيع أن يدرس واقع المسلمين ويستطيع أن يعرف أيضا من أين أتي المسلمون فأما الأمر الأول فهو من القواعد التأصيلية البدعية التي وضعها الفرق مخالفين فيها أهل السنة فأصبحت دينا يتبع وبلغ السيل الزبا وطم الوادي على القرى لما بلغ الأمر باتباع التشريع من دون الله اتباعا للرأي المجرد ونبذا لكتاب الله وراء الظهور ولا شك أن هذا الذي حدث في الأمة متأخرا أصله عند الفرق هو اضطراح الأخبار فرق العمل بالأخبار واتباع الرأي المجرد واتباع تحسين العقول ولذلك وقع التشريع في هذه الأمة بمثل هذه العصور وهو التشريع المستند إلى الأهواء غير مستند إلى الشرع إنما هو أثر من أثر الانحراف الذي وقع في الأمة من قبل وينسمي بمسميات جديدة كما أشرت كالعلمانية وغيرها لكنهم يشرعون من من دون الله لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة ومثله الرأي المجرد والتحسين العقلي والطلاح الأخبار وكل ذلك افتيات على الشرع وأصل البدعة كما درستم هي افتيات على الشرع ورد للنصوص النوع الثاني من الابتداء هو أن تنتشر المعاصي كما ذكر الشاطب هنا وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام فما كان منها هذا شأنه هل يعد, هل يعد مثله بدعة أم لا وسيدرس هذا الموضوع وهو موضوع هذا الفصل وسيقدم دراسة تطبيقية نفيسة في هذا الموضوع اقرأ بارك الله فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل فلا شك أنها مخالفة لا بدعة إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة إلا أن ينشرها, إلا أن ينشرها ويظهرها إنه ليس من, إنه ليس من شرط غير بدعة أن ينشرها ولا يظهرها أن لا ينشرها ولا يظهرها إنه ليس من شرط أن تنشر ولا تزول المخالفة ظهرت أولى واشتهرت أم وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما والمبتدع قد يقلع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مالية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة أما الحالية فبأمرين الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها أي نعم هو الآن سيذكر أمثلة تطبيقية تبين أن المعاصي إذا انتشرت ولم يقع لها إنكار من خاص ولا عام فإنها تعد في الناس كالسنة كما ورد في الأحاديث الصبع المنكر معروفا والمعروف منكرا هذا الذي يشير له الشاطبي قد يقع في بعض الأمكنة دون بعض ولا يمكن أن يقع في كل مكان لماذا؟ هذا تنبيه مهم لأن إذا قلنا أنه يقع في كل مكان بحيث لا يكون هناك إنكار من خاص ولا عام فقلنا بزوال الطائفة المنصورة التي تبين الحق فعلى هذا تخرج هذه المسألة أنه يقع في بعض الأماكن دون بعض وعلى هذا فإما أن تكون ليس من شرط ذلك هنا قال ليس مما يجعل المعصية المذكورة هنا أنها في تدخل في حد البدعة هو أنها تنتشر لأن المعاصي الأصل فيها تنتشر قد تكون محدودة وقد تكون منتشرة فانتشارها على يلحقها بحد البدعة ولا مداومة صاحبها عليها أيضا لا يلحقها بحد البدعة لكن الذي يلحقها بحد البدعة كما ذكر أن يتعلق بها مفسدة حالية أو مآلية وكل ذلك متعلق بشروط سيذكرها فأول ما ذكر قال أن يعمل بها الخواص من الناس عموما فيقصد بالخواص كما ذكر هنا قال خاصة العلماء وتظهر من جهتهم وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة عادة من جهة العوام السسالة واستجازتها لأنهم إذا رأوا العالم يعملوا بها ظنوا أنها مشروعة فيعملونها على أنها مشروعة لا على أنها معصية إذا عملوا على أنها مشروعة ماذا تكون حينئذ تكون من الابتداء نعم أما الحالية فبأمرين الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة للعلماء خصوصا وتظهر من جهتهم وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بعمل هو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم هذا وإن نص على منعه أو, أو كراهته فإنا عمله معارض لقوله فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون وإما أن يقول إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال لم يعمل به فيرجح بين قوله وفعله والفعل أغلب من القول في جهة التأسي كما تبين في كتاب الموافقات فيعمل العامي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا وهؤلاء هم الأكثرون يعني يشير إلى أن العامي سيتردد في شبهتين أو في نظرين فسيقول ان العالم هذا لم يعمل بهذه المسألة إلا أنه وهم في ذلك ووقع الغلط منه فيقول إن العالم خالف بذلك وأن الأصل في أنه ليس بمعصوم يقول وهذا لا يقوله أكثر الناس وإنما يقوله العقلاء من العوام الذي يكون عنده بصر بالدين يقول وهذا يقوله الأقلون فيصير الأقلون سلموا من المتابعة على هذه المخالفة وأما الأكثرون فماذا سيقولون سيقولون لو لم يكن له رخصة في ذلك ما فعل وسيقولون إن فعله هذا يدل على أن هذا الأمر جائز في الشريعة على هذه المخالفة فحينئذ يقع المحذور الذي ذكره المصنفون هي نعم. فقد صار عمل العالم عند العامي حجة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة يعني الآن اعتقد جواز العمل بهذا الأمر وهو مخالف في لكن اعتقد أن هذا يجوز له بشبهة دليل ما هي شبهة الدليل هنا؟ فعل العالم لأن الأصل إن العالم لا يعمل إلا بدليل هنا. بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة وأن منها ما هو حسن وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فاجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعه واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاه كما تقدم ومنهم من اعتقد انه ما عمل به الا لمستند فوضعه في كتاب وجعله فقه كبعض اماريد الرسي ممن قيد على ممن قيد على الاله ابن ابي زيد اي نعم هذه صححها قال وجعله فقه كبعض اماريد يعني الذين مرضوا مرضوا وخالفوا وذكر منطقة هنا وببعض النسخ البربر أمريد البربر والرس هنا لعل بها منطقة يقصد أمريد البربر يعني ممن مردوا وخالفوا يقول فقيد على بعض كتب أهل العلم ولعله يقصد هنا رسالة أبي زيد القيرواني يقول قيد عليها كلاما مخالفا لما ذكره أهل العلم هنا وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان أو العمل به على الغفلة هي نعم يقول هنا أصل ذلك أن يعمل العالم في هذه المسألة على الغفلة والمخالفة والعالم تقع منه الزلة كما سيأتي في الحديث فهنا إذا وقعت من المخالفة على الغفلة أو التعمد أيضا أنه غير معصوم فإن هذه المخالفة عند العوام تظهر في صورة العمل الشرعي فقد ذكر لذلك أمثلة سبق الكلام عليها وكثير من المسائل التي حاور فيها الشاطب هنا غيره وبين وجه الابتداء فيها كان بعض أهل العلم يعملها بل ويحتج عليها بشبهة دليل وهي بدعة فيقلده العوام في ذلك فيكون هذا العمل ينتشر بين الناس فإذا انتشر اتخذوا الناس حجة فصارت هذه المعصية لما وقع فيها الانتشار لما وقع فيها الانتشار والظهور وقلد العوام فيها غيرهم بشبهة دليل دخل انتقلت من حد المعصية إلى حد إلى حد البدعاء قال واصل ذلك سكوت الخواصة عن البيان يعني لم يكن هناك بيان كاف يبين غلط من غلط في تلك المسألة لأن هذا مبني على ما ذكر سابقا أنه لا يكون هناك بيان وإنكار من عام ولا خاص لا يكون هناك إنكار وإلا إذا كان هناك إنكار فإن الأمر يتضح لكن هنا فرض هذه المسألة على أنه لم يكن هناك إنكار من عام ولا خاص وسيذكر الحديث الذي يدل على ذلك اقرأ بارك الله ومن هنا تستشنع زلة العالم فقد قالوا ثلاث تهدم الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وإمة ضالون هذا الحديث أخرجه عن عمر رضي الله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والدارم في السنن في بيان كراهية أخذ الرأي وابن المبارك في الزهد وابن اسماعيل الأنصال في ذنب الكلام وأهله وابن في الإبانة والفريابي في صفة النفاق فلاحظ أن كل منهم أخرجه في باب وجعله ترجمة ومنهم من أخرجه في صفة النفاق ومنهم من أخرجه في كراهية أخذ الرأي قال ثلاث تهدم الدين زلة العالم لأن زلته حين يد إنما تكون اتباعا للرأي الفاسد للرأي المجرد غير مستند إلى دليل قال وجدال المنافق بالقرآن أخرجه هنا في صفة النفاق أخرجه في صفة النفاق وقريب منه أئمة ضالون أي ضالون مضلون بأقوالهم وبأفعالهم فهذه ثلاثة تهدم الدين لأنه اجتمع فيها أسباب هدم الدين بالقول والعمل وهذا أشد ما يقع المسلمين أشد ما يقع المسلمين ثلاث زلة العالم لأن هذه الزلة تدخل في حد الابتداء لأن من الناس من يقول زلة فلا يعمل بها ومنهم ما سيقول أن لو لم تكن شرعا لما عمل بها ومن هنا تنتشر البدع بين الناس ولذلك أكثر الانحرافات اللي في العالم الإسلامي تجد أنها مرتبطة بفتاوى فاسدة من أين خرجت هذه الفتاوى؟ من العامة؟ العامة لا يفتون خرجت من الكفار؟ الكفار لا يفتون ممن خرجت؟ خرجت من المتقفين في الفيزياء والكيميا وأصحاب التخصصات الأخرى والطب والهندسة؟ أولا لا يفتون خرجت من من؟ خرجت من قوم يزعمون أنهم يتفقهون في الدين فهم أضر ما يكون على الدين فإذا كانت الزلة وهي التي تقع من العالم العامل بالسنة شوف مقصود الزلة العالم هنا العالم العامل بالسنة اعتقادا وعملا إلا أنه يزل في الواحدة وأصبحت زلته في الواحدة لأن الزلة المقصود بها في الواحدة هنا فأصبحت زلته في الواحدة قد تكون فتنة على العوام لأنهم يظنون أنها من الشرع وليس من الشرع هذا وهو في الأصل أكثر أحواله على استقامه فما بالك إذا كان أكثر أحواله على غير استقامه إذا كان عالم يجري في البدع كبيرها وصغيرها ويفتي بخلاف الشرع ويحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله كيف سيكون خطره يعني كثير من العلماء الموجودين الآن ينتزل بالعلم الشرعي ويفتي مثلا بأن ما يقع عند شرك القبور ليس بشرك وأن الربا حلال وأن الفن الموجود في العالم الآن هذا يعني لا شيء فيه لأنه تسليه وإن كان في حقيقته وفي مقاصده منبني على أخلاق جاهلية ويفسد الأعراض ويضيع الأموال ويفسد العقول ولا يزال يتتبع الفتوى هذا حتى يجيز ولاء الكفار هذا لم يكن في معهود السلف أنا ما يدخل في زلة العالم في أذهانهم لأنه ما عندهم علماء يقولون بهذا علماء عند أهل السنة يستقمون على الاعتقاد والعمل لكن قد تقع الزلة من الواحد منه فانظر كيف استشنعوها كيف استشنعوها وكونها تهدم الدين لانها تنتشر في الناس انتشار كثير ويظنونها سنه وليست من فما بالك إذا كان ما ليست زله وانما هي زلات وتتجاوز الزلات لتصبح منهج يفتي بالراي المجرد وبالاستحسان العقلي ويخالف كليات الشريعة ويجعل ويفتي بان الشرك توحيد ويخالف في اساسيات الشرع فكيف يكون خطر ذلك وهذا النوع هو الذي سبب في افساد كثير من المسلمين فأكثر من الحرارات في العالم الإسلامي الآن تجد وراءها قوم يفتون بها ويزينونها للناس باسم الدين وهذا من أعظم أنواع التبديل الأمر الثاني جدال منافق بالقرآن هذا النوع الثاني قد لا يشتغل به إنسان مثلا تفقها في الدين وظل لا يكون مثلاً من العلمانيين وما ما يدرس الشريعة لكن يدخل نفسه في الشريعة طول العرض ويتكلم ما يشاء وهو في الظاهر يتكلم بالنصوص الشرعية أمام الناس وإن كان لا يحسن منها شيئا يعني يأخذ نص من أي باب مثل ما يصنعه كثير من الآن الذي يكتبون عن قضايا كثيرة من قضايا المرأة ومثل قضايا الاقتصاد و... لما تأتي في الشريعة وهو لا يعرف فيها شيئا ولو قلت له يجمع على الصين لما جمع فيها الصين لكن يتحدث في اكبر قضايا الإسلام وياتي بالمتشابهات ويتحدث في الاسلام بغير علم ويجادل بالقران منافق يجادل بالقران وفي حقيقته لا يعمل به لا يعمل به تذبعت منهجه وعمله لا ولا, ولا عليه ولا يدعو له ولا يدعو على اركان الاسلام ولا يدعو للتوحيد ولا يدعو لما جاء به القران لكن مجادل جدال منافق بالقران يشوش على الناس ويشبه عليهم الثالثة أئمة مضلون فلاحظ هذه الآن الثلاثة إذا تتبعتها وجدت أن الفساد في الاعتقاد والعمل إنما نشأ بسبب ذلك ولذلك في هذا الموضع الذي ذكره ذكر أن هذا كله يقع ينتجر في العوام ويصبح ينتقل من حدود المعصية إلى حدود البدع المستقرة التي تحتاج من الدعاء إلى تجديد وجهد عظيم لتصحيحها لأن كثير من الحرافات احتجوا فيها بزلة فلان وفلان وكثير من الحرافات احتجوا بها بمجادلة المنافقين بالقرآن ونشروها بذلك ثم بفعل أئمة الضالين الذين يعرضون عن شرائع الإسلام فأصبح هذا الفساد في العوام ينتشر بسبب هذه الثلاث الموبقات العظام وقد ورد التنبيه عليها في الحديث لعظم أثرها في افساد الناس هنا. وكل ذلك عائد وباله على العالم وزلله المذكور عند العلماء يحتمي الوجهين <تصفيق> أحدهما زلله في النظر حتى يعني يقصدون لعل العبارة وكل ذلك عائد وباله على عالم يعني على كثير من الخلق لا ينجو منه إلا صاحب سنة وإنسان على بصيرة من دينه أو أراد الله به خير فلم يسمع بخبرهم لم يسمع بخبر زلة العالم ولا المجادرين المنافقين ولم يتأثر بفعل الأئمة الضلية أو إنسان على بصيره وفقه سمع بذلك لكنه سلم قال الشاطب هنا وكل ذلك عائد وباله أي وباله وشره وخطره على عالم عالم كثير من الخلق هنا. وكل ذلك عائد وباله على عالم وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين أحدهما زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول والثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع عليها ايضا على التاويل المذكور وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول اذ قد علم انه متبع ومنظور اذ علم انه متبع ومنظور اليه وهو مع ذلك يظهر بعمله ما ينهى عنه الشارع فكانه مفتي به على ما تقرر في الأصول أي نعم لأنه عند العوام لما عمل به كأنه قاله وخاصة إن إذا كان عمله على الاستمرار والاشتهار والظهور فكأنه يدعوهم إلى ذلك والثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رؤوس رؤوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه اعتقد أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب أو أنه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين إذا ظهر الإنكار فهم العامي أن هذا ليس من أمر المسلمين سواء قوي وأخذ به أو خالفه لأنه إذا خالف تكون معصية حينئذ لكن فهم أن هذا ليس من أمر المسلمين وأنه منكر فإن وقع في المنكر كان فعله معصية لكن إذا تلقاه بالقبول على أنه من فعل المسلمين لأن فلان عمل به يكون قد استقر في نفسه وفؤاده وكان أكثر انتشارا وانتقل من, من حال المعصية إلى حال القناعة الفكرية أو ما يسمى الشاطب هنا الابتداء والتسمية الاصطلاحية هو الابتداء لكن الابتداء هي قناعة في نفسه فإذا علم أنه ليس من أمر المسلمين حتى وإن أتاه يعلم أنه قد أتى منكرا فإذا شبه عليه وظن أنه حسن وجائز فإنه حينئذ يكون من الابتداء وهذا من أخطر الوسائل التي تنشر البداء هذا من أخطر الوسائل التي تنشر البداء ولذلك لما قل علماء السنة وقل الطلبة وأهل العلم المشتغلين بالسنة ادعين إليها وقع هذا المحذور فأصبح أكثر العوام ينظرون إلى أقوام من المتفقهة يخالفون عن شريعة الله فيتبعونهم العوام على ذلك كما هو الشأن كثير من الطوائف فيتبعونهم العوام على ذلك على أنها من الدين لكن لو كان الأكثر هم علماء السنة فسيكون الاتباع لمن؟ للأكثر للأكثر والاتباع للسنة فيقل الشر في العام يتقل البدع في العوام ولذلك لا سبيل إلى إصلاح أوضاع المسلمين الآن إلا بتكثير علماء السنة وتكثير الطلبة الفاقهين في عقيدة أهل السنة والجماعة ولا شك أن علماء السنة في غربة يعني هذا امر محقق يعني العلماء الذين أمرون بالتوحيد فينهون عن الشرك وينهون على البدع ويظهرون السنن وينكرون على الطوائف الضالة القديمة والحديثة ويبينون أصول الإسلام ويؤكدون على المحكمات والأساسيات وينهون على الشركيات والبدع المنتشرة في الناس لا شك أن هؤلاء قليل فالحل الإصلاحي الصحيح هو تكثيرهم إذا كثروا كثر عليهم العوام واجتمعوا عليه لكن إذا كان الأكثر ومعلماء الطواف وعلماء البدع فإنه فإن الذي يقع في العوام هو انتشار البدع فإذا سألتهم لماذا قالوا اقتدينا بفلان وبفلان وظنوا أن ذلك على وجه الجائز وأن ذلك من الأمور المستحسن هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه خوف فال... المنكر المنكر وخو... المنكر وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل, يق... بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول هنا ولذلك تجد في كثير من مناطق التي يقل فيها علماء السنة تكثر فيها البدعة لأن العوام سيتجهون إلى من يظنونهم علماء فيجدونهم في رسمهم زيهم وتصرفاتهم وفتاويهم يخالفون عن الشرع العوام لا يقولون هؤلاء يخالفون عشر يقولون هؤلاء لو لم يكن محهم علم صحيح لما عملوا به فيأخذون هذه الأعمال دينا إذا جاء المصلحون يريدون إصلاحها عسر عليهم ذلك هي نعم. وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره يعني فليحضر, الإنسان فليحضر الإنسان طالب العالم يحضر أن يفعل ما يخالف الشرع لأنه قد يقتدى به كما يحذر أن يقول ما يخالف الشرع فخطر أن يقول بما يخالف الشرع كما أنه خطر أن يفعل ما يخالف الشرع وكذا أن يقر أن يكون في مجلس ويرى معصي أو منكر فيقر وفيسكت وحتى لو لم يقدر عليه أن ينبه بقدر ما يستطيع حتى يظهر إنكاره بقدر ما يستطيع فالمقصود هنا أنه قول الشاطب قائم مقام النبي يعني يقصد أنه وريث النبي أن العلماء ورثت الأنبياء ولو عبر وقال قد ثبت بالأصول أن العالم وارث للنبي لأن العلماء ورثت الأنبياء لكان أدق إينا واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهية عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات كزيادتهم مع الأذان أصبح ولله الحمد والوضوء للصلاة وتأهبوا ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع هذه كلها ألفاظ بدل الأذان طبعا الناس ممكن يقولون يعني أنتم تنظرون لهذه المسائل البسيطة بهذه الصورة وماذا في ذلك أن يقول أصبح ولله الحمد أو أن يقول توضأوا للصلاة أو أن يقول تأهبوا طبعا هذه أمثلة جزئية ذكرها الشاطئة ولا إذا أردت أن تستعرض أحوال العالم الإسلامي في الأمور مثل عبادة القبور عبادة شركية شرك أكبر ومع ذلك ثبتت, ثبتت بين المسلمين انتشرت كيف انتشرت انتشرت بمثل هذه الأمور السهلة اولا بركة الصالحين ثم بعد ذلك عبادتهم من دون الله وأول ما, وأول ما دخل هؤلاء دخلوا من أي باب من مثل تأهبوا أمور بسيطة بركة الصالحين ومحبة الصالحين محبة الصالحين مطلوبة لكن انتقلوا إلى بركة الصالحين وبعد بركة الصالحين انتقلوا إلى ممارسات العبادات الشركية عند القبول وقص على ذلك على كثير من البدع التي انتشرت لكن هنا هذه أصبح لله الحمد انتقل الأمر منها إلى أن وضعت الرايات على المساجد راية بدل الأذانة ثم انتقلوا لحال من الرائح إلى وضع الناقوس حق النصارى ثم انتقلوا من الناقوس إلى وضع النار علامة على الأذان وهذا وقع بين المسلمين شوف التدرج يعني أي انحراف وإن ظنه الناس جزئي بسيط هذا يؤدي إلى أي شيء ولذلك سمعتم تشديد الإمام مالك يعني تظننا الإمام مالك لما جاء لبعض الناس اللي خالفوا في المسجد وهي مخالفات بسيطة وشدد عليهم كان ينظر إلى المستوى الذي ستنحدر إليه الأمة إذا بدأت فلاحظ هنا الآن وسعة كلم الشاطب الآن هنا انتقلوا من هذه إلى أن وضعوا النواقيس والنيران النار. عبادة من النار؟ مجوس يضعونها علامة للأذان عند المسلمين ولا شك أن هذا من تغيير الدين هي نعم. <تصفيق> وربما احتجوا على ذلك وربما احتجوا على ذلك بعض الناس بما وضع في نوازل ابن سهل غفله عما اخذ عليه فيه وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا فمن اراد الشفاء في المساله فعليه به وبالله التوفيق يعني كثير من البدع انتشرت في بعض الكتب وظن الناس انها انها من الدين اينا <تصفيق> وخرج ابو داوود قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيلا صب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم أذن بعضهم أذن بعضهم بعضا هذا الحديث يدلكم على أن الإنسان شوف النبي ما أذن لهم لكن كان مهتم بالأمر لكن يدلك الإنسان حتى وإن كان صالحا تقيا إذا دخل في أمر التشريع أتى بأمر عجيب لأن أمور التجريع لماذا جعل الله حقا خالصا له لأن قدرات الإنسان لا تسمح له بذلك لا تسمح له بذلك قد يأتي بأشياء غريبة عجيبة وإن كان صالحا تقي إذا لم يرجع إلى نصوص شرعية ويرجع إلى الأمر الذي شرعه الله قد يأتي بأمر عجيب فتأمل الآن الاختراحات الموجودة الآن لحل هذه لأمره لهذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أعد الحديث اهتم النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيلا صبراية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القمع يعني الشبور وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث يتأمل هنا من هم من اقترح الناقوس ومن هم من اقترح آلة عند اليهود ومن هم من اقترح راية وهم صلحاء صحابه يقصدون الخير لكن النبي ما وفقهم على ذلك وهذا مما يدل أن الإنسان حتى وإن كان على الصلاة والخير قال يتجه عقله إلى أمر عجيب فإذا أراد الإنسان النجاح فليلزم ما شرعاه الله ولذلك حرم الله على الناس أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به فقال وسمهم شركاء فقال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فجعل في هذه الآية شركاء ويشرعون وخص الله عز وجل التشريع بنفسه ولذلك أوحى لنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذه الرؤى التي تواترت ثم أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فكان الأذان المشروع وما أعظمه فإنه إظهار للتوحيد وتعظيم لله عز وجل ومنادات للصلاة بالفلاح وتكبير لله وتعظيم هنا. وفي مسلم عن أنس بن مالك إن أنه قال ذكروا أن يعملوا وقت الصلاة بشيء يعرفونه أن يعلموا, أن يعلموا. ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه <تصفيق> فذكروا أن ينوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً فأمر بلال, فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, ويوتر الإقامة. الحديث الأول أخرجه أبدود كما ذكر مصنف والثاني أخرجه البخاري وهو في مسلم أيضا أي نعم. والقمع والشبور هو البوق وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته فكان ينبغي لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بلا وقات أو غير إعلام بها وشوف الجهال حتى وينزعموا أنهم يمتفقها أعادوا نفس الذي تركه النبي في الحديث وطبقوه أدخلوهم على الأذان حتى تعرف أن الجهل هو أضر آفة بهذه الأمة والجهل إما أن يكون عدم تصور المسألة أو يكون الجهل من الابتداء والمعاندة هذه الأمور كلها النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يعمل بها وشرع الله له الأذان فجاء من الفقهاء المتأخرين ومن تأثروا بالبدع فأعادوا نفس هذه الصورة كما سيذكر المصنف الآن هينا. أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات وذلك شائع في بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع لاحظوا الآن صار الأذان الشرعي في حكم التبع والأصل في الإعلام بالراية وحدث هذا مثال تطبيقي لما ذكره من ان تقع الزله من العالم والمخالفه وتصبح عند الناس اصلا فيعملون بها ثم تكون تجري مجرى الابتداء هنا واما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الافطار ثم هو ثم هو ايضا بالمغرب والاندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء هنا وكان هذا يعمل به في بعض الاماكن حتى هنا قديماً يعني قد بعضكم ما يذكروا لكن قبل عشرين عام كذا وشي كان واحد ها؟ نعم فيأخذ طبول ويطبل على الناس فهذا جعلوهم مع الأذان وقد يجعلون الأذان تبع في هذا كما جعلوا الراية هي الأصل والأذان تبع والحديث قد جعل علماً لانتهاء نداء ابن مكتوم قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يُنادي حتى يُقال له أصبحتَ أصبحتَ وفي مسلمٍ وأبي داوود لا يمنعَنَّا أحدُكم نداءُ بلالٍ من سحورِه فإنه يؤذن ليرجِعَ قائمَكم ويوقِظَ نائمَكم الحديث فقد جعلَ أذانَ بلالٍ لأن يتنبَّهَ النائم لما يحتاج إليه من سحورِه وغيرِه فالبوقُ ما شأنُه وقد كرِهُ عليه الصلاةُ والسلام ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان أيضاً إعلاماً بدخوله فتُوقَد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ثم ترفع في المنار إعلاماً بالوقت والنار الشعار المجوس في الأصل أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك, بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد ملكهم الوالى ملكهم الوالى امروا ملكهما الوالي امر الدين هذا ايام الرشيد مع... مشهوره قصته مع الرشيد فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى قال وكانوا باطنيه يعتقدون 아راء الفلاسفه فاحيو المجوسيه واتخذوا البخور في المساجد وانما تطيب بالخلوق وانما الخلوق بالخلوق ت... وإنما تطيب بالخلوق يعني بالطيب بط ب... ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة يعني احتالوا, على هذا ال... احتالوا لإدخال النار في المساجد لأنهم فلاسفة مت... فأحيوا المجوسية والرشيد لما قربهم البرامكة قصتهم مشهورة قربهم ومكن لهم في الوزارة ومكن لهم في الدولة فأخذوا ينشرون خبائثهم وعقائدهم فلما ظهر عليهم أبادهم لما عرف مكرهم وخبثهم وإضرارهم بالمسلمين عاقبهم بذلك وأبادهم وأبعدهم عما كانوا فيه فالمقصود أنهم أرادوا أن يحيي المجوسية ويدخلوها في المسجد ومن شعار المجوسية النار وكيف احتالوا لذلك أدخلوا البخور في المساجد ويضعوا النار في المساجد يعني يشعلون النار في المساجد يشعلون النار في المساجد ويشعلون النار في المناير وتجد النار موجودة في المسجد فأدخلوا شعار المجوس في المسجد بهذه الحيلة هنا وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من, من شأن سلف الصالح ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة ثم أحدثت التزي... ثم, أحدث... ثم أحدث بها ويشعلون بها. حتى صارت من جملة ما يُعظمُ به رمضان واعتقدَ العامةُ هذا كما اعتقدُوا طلب البوق في رمضانَ في المساجد حتى لقد سأل بعضٌ عنه أهو سنةٌ أم لا ولا يشكُّ أحدٌ أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعةٍ على الجملة في المساجد وذلك بسبب ترك الخواصِ الإنكارَ عليهم وكذلك أيضًا لما لم يُتَّخذ الناقوسُ للإعلام وكذلك لما ايضا لما لم, لما, لما لم يتخذ الناقوس اما لم يتخذ الناقوس للاعلام وكذلك ايضا لما لم يتخذ الناقوس للاعلام حاول الشيطان فيه بمكيده أخرى فعلق بالمساجد وع يعني صار يعلقون الناقوس بالمسجد صحيح ما يتخذونه ينفخون فيه لكن يعلقونه في المسجد فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النواوي أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها, جمع فيها أنواع من القبايا النووي الإمام النووي شارح صحيح مسلم نعم منها إضاعة المال في غير وجهه ومنها إظهار شعائر المجوس ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ووجوههم بارزة ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع انتهى وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور بعض هذه, الأمور، بعض هذه الأمر بعض هذه الأمور صح من دلما قرأت الأول بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها فإن هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم, ليعلم بالفجر أو وضع الرداء وهو أقرب مراما وأيسر خطبا من أن تنشأ منه بدع محدثات يعتقدها العوام السننة بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب, عم وسبب عملهم بها شوف لاحظ منهج الإمام مالك وكمنهج السلف عموما عدم التهاون في مثل هذه الأمور يقول فأين هذه المنكرات العظام التي أدخلت بعض شعائر المجوس وغيرها إلى عبادات المسلمين يقول أين هذا من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم الناس بالفجر أو وضع الرداء يقصد فعل عبد الرحمن بن مهدي لما وضع الرداءه بالمسجد وصلى إليه فيقول كان الإمام مالك ابن أنس ينكر ذلك انكارا عظيما لأن مالك كما هو منهج السلف شميعا رضوان الله عليهم يعلمون أن التساهل بالأمر الصغير كالتساهل في الأمر الكبير وأن ترك هذه المحدثات تنتشر سيؤدي إلى انتشار غيرها كما ذكر الإمام الشاطبي قبل ذلك من هذه الأمثلة ثم بعد ذلك كما أشرنا طم الوادي على القرى فانتشرت أنواع الشرك وانتشرت المذاهب الفاسدة واتبع كثير من أبناء المسلمين واخذوا يتأولون لها الشبه وينشرونها ويتخذونها دينا والعياذ بالله هنا وطبعا هذا يرجع إلى أصل الباب الذي ذكره الشاطئ فإن هذا الفصل مبناه على أن هذه الأمور تقع من زلة العالم أو الجدال المنافق بالقرآن أو الأئمة المضلون فيظنها الناس أنها من الشرع لما يترك لا ترك الإنكار ولم يظهر الإنكار فيها فإنهم يظنون الناس أنها من الدين فتنتشر فيهم وتصبح في أعمالهم يعتقدونها شرعا يعبدون الله به هنا وأما المفسدة المالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملين بحكم المخالفة وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدوها جائزة أو مشروعة لأن المخالفة إذا فشأ في الناس فعلها من غير انكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات أي نعم هذا هو الأصل يعني الأصل في نشر الحق والهدى والدين وكذلك والعياذ بالله في نشر الشر والفتنة والبدع والشرك هو العمل صحيح القول يوضح الحجة ويرفع الشبهة لكن الذي يكون أكثر إسراعا في الناس هو العمل ومن هنا أوجب الله عز وجل تطبيق شرائع الإسلام في كل الأمور وأوجب إظهار التوحيد والسنة ونبد الشرك مخالفة الكافرين لماذا؟ لأنه إذا ظهر هذا الأمر في الناس فإنهم يتتابعون عليه بالعمل فينتشر في الناس فيكثر فيهم العمل بالخير وأما إذا وقع ضدهم من المخالفات فإنها حينئذ تنتشر في الناس بالقول وكذلك تنتشر بالعمل فتستقر فيهم ثم بعد ذلك يتتابع عليه الأجيال وهذا الذي يفسر لك انحراف كثير من الطوائف ويفسر لك كثرة الانحراف بين المسلمين لأنه يرجع إلى أجيال سابقة لماذا رجع إلى أجيال سابقة؟ ما الرابط بينهم؟ هل الجيل الأول سمع من الجيل الأول الذي قبله؟ ما سمع بالقول لكن كيف؟ كيف انتشرت؟ أصبحت جارية في العمل فتلقفها الناس جيل بعد جيل ايه نعم. وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا فكل من يراهم من العامة صيارفة وتجارا في أسواقنا من غير انكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك أي نعم لأن هذا عمل واضح يمرون عليهم بالنهار بالليل والنهار وبالغدو والعشي فيرون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين وهم يعملون بالربا فماذا يقول العامة وكثير من الجهال يقول لا شيء فيه وهذا الواقع الربوي الموجود في العالم جعل كثير من الناس يظنون أن الربا لا شيء فيه أما إذا جاءت الفتاوى الفاجرة الكاذبة بأن فوائد أن لا شيء فيها فذلك تحريف للأصل فيصير اجتمع على كثير من العامة والعياذ بالله الفتاوى الزائفة والعمل القائم وهذا من أشد الفتنة على المسلمين هنا وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي الموضوع من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون على ذلك أن يستخضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها ويعتقدون أن ذلك جائز لهم هي نعم يعني أصبح العمل عندهم هو الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهب بذهب تشتري ذهب بذهب الشرط فيه كما في الحديث أن يكون يدا بيد مثلا بمثل وزلا بوزب لا زيادة مهما كان لأنه يرجع إلى أنه ذهب بذهب فعليه الشرط في الحديث فإذا اشتريه ذهب بذهب وأحدهما مصاق صياغة معينة أو فيه عمل للصاغة فإنه أيضا الشرط عليك أن تشتريهما متساويين بلا زيادة حتى ما يقع الربا وأن يعني يكون مثلا بمثل يدا بيد فالذي جرى عليه العمل في بعض البلدان لا يبيعونه لا يبيعونه جنسه بجنسه وزن بوزن لا يراعون فيه فيأخذنا فضلا في ذلك وهذا لا شك يقول كان ينهى عنه العلماء وإن انتشر في بعض البلاد في العهد الذي ذكره الإمام الشاطمي ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن وأولى أن يترك المباحات ألا يعتقد فيها أمرا ليس بمشروع وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بلى ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت هذا ذكر أهل العلم أن العلماء قالوا أن عثمان رضي الله عنه صنع ذلك والأصل في الحج أن تقصر الصلاة حيث قصر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تجمع حيث جمع فقطر وجمع في عرفة فتقصر وتجمع في عرف وقصر وجمع في المزدرفة فتقصر وتجمع في المزدرفة وقصر ولم يجمع في ميناء فتقصر ولا يجد الجمع في ميناء فعثمان رضي الله عنه في هذه الثلاثة للأيام في, في ميناء رأى الأعراب قد أتوا للحج من كل مكان فاجتهد رضي الله عنه وخاف أن يرجع الأعراب إلى بلادهم يظنون أن الصلاة قد شرعت ركعتين ركعتين فلا يزالون يصلون ركعتين الدهر كله فأتم الصلاة وكان هذا عذره وقد خالفوا الصحابة في ذلك فإن قلت كان يكفي عثمان البيان أن ينشروا ناس في منا بين الناس يقول لهم إن الصلاة هنا ركعتين وفي غير ذلك أربع ركعات فاجتهاد عثمان أن التأثير بالعمل أقوى من القول التأثير بالعمل أقوى من القول فعذره من عذره من الصحابة وإن خالفوه هذا المثال الذي سيذكره الآن سيذكر أمثلة أخرى نعم اقرأ بارك الله بي. قال الطرطوشي تأملوا رحمكم الله فإن في القصر قولين لأهل الإسلام منهم من يقول فريضة ومن أتم فإنما يتم ويعيد أبدا ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون يعني أنهم لا يلتزمون ذلك يعني لا يلتزم ذلك في كل سنة وإن كان يضحي بعض السنين ليعلم الناس أن الأضحية ليست واجبة أن الأضحية العصل فيها أنها سنة مؤكدة وهناك من قال بوجوبها فهنا يريدون أن يعلمون الناس بالعمل فلو قالوا لهم نقلوا لهم المذهب بالقول فقد يتأثرون بذلك لكن أشد تأثير من ذلك أن يروا من كبار الصحابة من لا يضحي وهو موسر وهو يقدر على ذلك هنا قال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة وقال بلال لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشتري لحما بدرها من يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه فقل هذه ضحية ابن عباس هذه الآثار أخرجها البيهقي في السنة الكبرى وأخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلة وهي مشهورة وأيضا صحح بعضها ابن حجر في التلخيص والمقصود هنا من إرادها المصنف هنا يقول يعني كان يريد أن يقول أن الصحابة الأمور المباحات أو المسلونات قد يتركونها في بعض الأحيان حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة وش المحذور إذا اعتقدوا أنها واجبة المحذور أنهم ينقلون الحكم من السنة إلى الوجوب فهذا تغيير فيقول هم في السنن والمباحات يصنعون ذلك حفاظا على اعتقاد العامة لأن العامة سيتأثرون بعملهم حفاظا على الاعتقاد العامة يصنعون ذلك فإذا كان هؤلاء العلماء الذين ورد فضلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون ذلك فإنهم أولى ثم أولى ثم أولى أنه لا تقع منهم المخالفة فيرتكبون محرمات أو بدعا فيتأثر الناس بهم إنهم إذا رأوا أن المخالفات وقعت منهم تأثروا الناس بهم فظنوا أنها من الشرع ولذلك لم يحدث في الجيل الأول ما حدث في الأجيال المتأخرة من الشرك ومن البدع من الأهواء لماذا؟ لأن العوام كانوا يقتدون بالعلماء والعلماء كانوا يقتدون بالشريعة وبالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يرى, فلا يرى العوام من العلماء إلا خيرا استقامة وعملا واعتقادا صحيحا وعملا بالسنن وبالشرائع ومن ثم لم ينتشر في ذلك الجيل بدعه ولا شرك يريد الشاطبي أن يقول بخلاف من جاء بعدهم بخلاف من جاء بعدهم بانهم لا يحافظون على مرتبة السنه لا تنتقل انها واجبه بل ينقلون المحرم فيجعلونه جائزا وينقلون البدعه فيجعلونها سنه الذي فما, فما الذي وقع في العوام العكس فلذلك الجيل الأول حفظ بعلمائه وحفظ بالعلم الصحيح والأجيال المتأخرة ضيعت بسبب زلة العالم وجدال المنافق والأئمة المظلين أنا سننتهي على باب ونبدأ في الباب الثامن فيما بعد ونقف أيام الاختبارات إن شاء الله ونتكلم في هذا بعد الأذان أعلمنا المناسب إن شاء الله إذا رأيتم إيقاف الدرس لاجل الاختبارات ونبتدئ في الباب الثامن إن شاء الله وعنوان الفرق بين البدع والمصالح المرسلة في بداية السنة ان شاء الله فما رأيكم؟ وبقي لكم ثلاثة أبوام من الكتاب باب الثامن الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان الباب التاسع السبب الذي لأجله افترقت فرقاً مبتدعة عن جماعة المسلمين والباب العاشر معنا الصلاة المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداء وهذا تمام الكتاب فنسأل الله أن يسر إتمامهم ولعلكم إذا رأيتم إن شاء الله لأن الصيف يكون في دورات فإذا رأيتم إن شاء الله نبتدئ إن شاء الله مع بداية الدراسة والمهم راجعتكم في الكتاب لأن كتابكم أنتم ما شاء الله كتب معكم تحضرونها وهذا الكتاب يحتاج إلى عناية وفيه فوائد كثيرة فكلما يعني كان انهاء الكتاب على, على تمهل وأيضا أنتم تراجعون فإني أذكركم بهذا لابد لكم المراجعة في الكتاب مرة ومرتين وثلاث فإن هذا الكتاب يعطي الإنسان مجالات كثيرة يفتح عليه في مجالات كثيرة في مسألة العقائد وفي مسألة أنواع البدع في مسائل البقهية في مسألة البقهية الأصول في دراسة أوضاع المجتمعات في دراسة واقع العالم الإسلامي سابقا في دراسة أسباب انتشار البدع والانحرافات والمخالفات فيعطى الإنسان خبرة في مجالات كثيرة ينبغي العناية به وكثرة مراجعته لا يكتب الإنسان بما يكون في الدرس ينبغي عليه أن يراجع الكتاب ويقرأ فيه كثيرا حتى يستفيد فإن شاء الله يكون أبدأ الدرس بمشيئة الله مع بداية الدراسة إن شاء الله تعالى إن الله لنا ولكم التوفيق نعم المكان إذا كان كنتم ترون نقله من هذا المسجد فهذا أيضا يفكر فيه إن شاء الله يفكر فيه إذا أردتم أن يكون أقرب لكم وأنسب فلعل إن شاء الله يكون في هذا يعني تفكير إن شاء الله وعلى الله يسترى الخير هنا اقرأ بارك الله فيك وقال ابن مسعود إن إني لا أترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة وقال طاووس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخفزا وعملا من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد وإنما يفعل ذلك لألا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يقتدى به قال الطرطوشي والقول في هذاك الذي قبله وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثانية واجبة ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة لاحظ هنا أن الصحابة أئمة علم باعتقاد حسن ويعلمون الناس الفقه ويربونهم ويعايشونهم وكانوا يعلمونهم العلم بالقول وبالعمل فيحرصون أن العمل الذي يراه الناس منهم يأن يكون مطابقا لما ورد في الشريعة فإذا ورد في الشريعة أن الأضحية سنة فمعنى هذا أنهم يلتزمون بأتارة ويدعون أتارة حتى لا يفهم الناس الوجوب ولا يكتبون بمجرد البيان القولي ولا شك أن العلماء إذا وصلوا إلى مثل هذه الدرجة يفرض الآن أن كل المتفقهة وكل الذين اشتغلون بالعلم الشرعي يحرصون على ألا يرى العوام منهم إلا عملا مطابقا للشرع كيف سيكون انتشار العلم والدين كيف سيكون انتشار العلم والهدى كم الآن من كثرة الطلاب اللي يدرسون في الشريعة ويدرسون في علوم قريبة من العلوم الشرعية أو في علوم العقيدة أو في مجالات كثيرة قريبة من العلوم الشرعية ويحملون الكتب ليلة نهار وأن أردت أن تعدهم بالملايين يعني يتجاوزون عدد هذا وأما المتقدمين في العلم فكثير فهذا هو منهج التربية الصحيح ولذلك ليس العبرة بكثرة المتعلمين يعني إذا كان المتعلمون كثر لكن يخالفون الكذب التي يحملونها فسيكون فتنة على العوام وليس يكون خيرا على العوام فسيكون فتنة على العوام فلاحظ المنهج عند الصحابة الشاطبي ذكر هذه الصورة الوضيئة بعد أن ذكر الصورة التي قبلها الصورة التي قبلها ما هي؟ زلت العالم تنتشر المخالفات من العالم ومن كثير من المتفقها في الناس فيحتج بها العوام على أنها من الدين فيتمسكون بها فإذا جاء المصلحون العارفون بالسنة يريدون أن يغيروها كأنك تزحزح الجبال من مواقعها تجعلون السنة بدعة تجعلون المعروف منكرا والمنكر معروفا فلاحظ الفرق بين المنهجين لاحظ الفرق بين المنهجين هنا قال ما في الموقع في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق, وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يقولون تلك يعني لاحظون يقول لما أرى أحدا من أهل العلم يعني ممن رأاهم حتى تستطيع تفهم كلام مالك يعني ممن قلده مالك في هذا الأمر أو تابعه بلاش من عبارة قلده تابعه ورأى ناس من أهل العلم يقولون أن صيام الست من رمضان عند بعض أهل البلاد انتشرت فالحقوها برمضان كما سبق معكم المثال من قبل فصاروا لا يعيدون إلا في السابع مرة من, من شوال ويلحقون الست على أنها صيام واجب برمضان ويوخرون العيد إلى, إلى سابعة من شوال طبعا أنت لو وجدت هذه الصورة ما تقول تنهاهم ولا ما تنهاهم تنهاهم وهذه الصورة وقعت وإن كانت صورة غريبة عندكم لكنها وقعت هنا. فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم يرى العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل لألا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية وعثمان في الإتمام في السفر وعثمان في الإتمام في السفر وحكى الماوردي وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لأنه كان مفروشا بالتراب فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد وقال لست آمنة آمن لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشى أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة هذا وقع وقع بعض الناس أنه حتى على بلاط الحرم يمسح الجبهة تعود تعود هذا كان يصلي مثلا على تراب فتعود هذا فلاحظ هذه المسائل يعني ملاحظة تربوية دقيقة ينشأ الصغير على ذلك نعم. فيظن أن مسح أثر السجود سنة في الصلاة نعم. وهذا, في وهذا في مباح فكيف به في المكروه أو الممنوع لك أن تقول كيف في البدع والشرك وفي غيره تكمل الباقي نعم. ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه وهذا الاعتقاد لو كان مما نشأ في الإسلام كان كفرا كأن كأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك يعني يتركون أهل الذمة في حوائرهم في أماكنهم يشربونها ويتبايعونها ويظهرونها والأصل منعهم الأصل أنهم يمنعون من بيعها ونقلها وإشهارها وتداولها يمنعون من ذلك لأنها إذا ظهرت بين المسلمين ظنوا أنها تجوز لهم ولغيرهم ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس بمشروع وهذا الحال متوقع أو واقع فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة, أن, ستة أن ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة كما هي إلى تمام الستة الأيام وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول يعني وقع في موضعين في المجتمعات الإسلامية الموضع الأول ذكره القرافي الموضع الثاني ذكره الشاطبي هناك وجميع هذا منوط اسمه بمن يترك انكار من العلماء او غيرهم او من يعمل ببعضها بمرا من الناس او في مواقعهم فانهم الاصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي او غيرها واذا تقرر هذا فالبدعه تنشأ عن اربعه اوجه احدها وهو اظهر الاقسام أن يخترع ان يخترعها المبتدع والثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفه فيفهمها, فيفهمها الجاهل مشروعة هنا ولهذا الأول ذكره في أول الكتاب وذكره عليه أصل التعريف السابق واختراع البدع إنشاؤها الثاني أن يعمل بها العالم وهو ما ذكره من الأمثلة الكثيرة الذي ذكره في هذا الفصل هنا والثالث والثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم وهو قادر عليه فيفهم الجاهل انها ليست بمخالفه والرابع من باب الذرائع وهي ان يكون العمل في اصله معروفا إلا أنه يتبدل الا انه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكره الا ان هذه الاقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعه عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت فالاول هو الحقيق باسم البدعه فإنها تأخذ علة بالنص عليها لأن ذكر أنها يخترعها المبتدع وهو التعريف الذي ذكره في أول الكتاب طريقة بالدين مخترعة. هنا. ويليه القسم... ويليه القسم الثاني فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الوصول غير أنه لا ينزل هنا من كل وجه منزلة الدليل إذ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك نعم هذا في حالة أنه ينص على قبح عمله يعني إذا سئل عن هذا العمل قال هذا مخالف للشر وإن كان قد عمل به لكن أن يقول الباطل فهذا ما صدقك إذا قال الباطل ودافع عن عمله فإنه يدخل في هذا النوع يدخل أيضا في تعريف البدعة نعم وقال الخليل ابن احمد أو غيره اعمل بعلمي ولا تنظر الى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري ويليه القسم الثالث فان ترك الانكار مع ان رتبة المنكر رتبة رتبه من رتبه من يعد ذلك منه اقرارا من يعد ذلك منه اقرارا يقتضي أن الفعل غير منكر ولكن يتنزل منزله ما قبله لأن الصوارف للقدرة كثيرة قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة إذا عمل بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة فهو ممن يشتهر أمره فإن ذلك يدخل الفساد على العام يدخل الفساد على العام ويدخل في الابتداء أما إذا ترك الإنكار فإنه قد يتركه لأسباب لصوارف معينة فهذا لا يظهر فيه معنى البدعة كما ذكر الشاطب هنا هنا ويليه القسم الرابع لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرف فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن, أن تتعدى رتبة الواقعة أصلا أو أن تساوي رتبة الواقعة إينا. أن تساوي رتبة الواقعة أصلا فلذلك كانت من باب الذرايع فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إلا أنها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث والله أعلم الشاطب هنا جعل بينها مراتب لكن الأول وهو أعلاها فهو الاختراع والاختراع المقصود به أن يخترع الإنسان شيئا من عندي بغير دليل وينسبه إلى يعمل به سواء في العبادات أو العاديات والثاني هي المخالفة التي يظن الناس اذا وقعت من العالم يظنونها من الدين وهي ليست من الدين فجعل هاتين الرتبتين تدخل في حد الابتداع والثانيه عليها القيود المذكوره التي ذكر ونكتفي بهذا المقدار و يكون انكم بهذا قد انتهينا والحمد لله من الباب من الباب السابع ونسال الله العونه والتوفيق <تصفيق> يقول يوجد بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان نادى في الميكرافون الصلاة يا عباد الله الصلاة خاصة في صلاة الفجر هذا مثل ما ذكر المصنف هنا مثل ما ذكر المصنف لا يجوز الإنسان أن يزيد على الأذان شيء بحال من الأحوال فليكفي الأذان فالأذان هو يعني لا ينصب معه سبب آخر لاعلام الناس بالصلاة يكفي الأذان الذي شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يمكر... هذا ينكر عليه نعم هذا من باب الأمر المعروف إذا كان ينبه انسان إذا كان ينبه الإنسان في الطريق للصلاة هذا, هذا, تنبيه... هذا أمر آخر نعم. يقول هناك مجموعة من ينتسبون طلاب العلم أصبح الواحد منهم لا يشبعوا المنهج الصحيح لكن يقول نحن نريد فكر صحيح وكأن ما هو موجود في... في... يقصد في مثل الكتب أو شيء من لا يحملوا فكرا فما هو توجيهكم الإنسان إذا أراد أن يكون فكره صحيحا لا بد أن يبنيه على علم صحيح يعني التفكير معناه ما يجتمع في العقل من الأفكار فالإنسان إذا كان اعتقاده سليما وعلمه صحيحا ويرجع إلى النصوص الشرعية وإلى ما ورد في كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويلتزم ما ورد في عقيدة السلف ويحفظ علم السنة ويلتزم به ويعمل به ويدعو إليه هذا لا شك عينها أن كل ما سيفكر فيه إن شاء الله ويضبطه بميزان الشرع سيكون صحيحا فالأصل هو العلم الشرعي الأصل هو العلم والأصل هو الاعتقاد الحسن والأصل هو معرفة الإسلام معرفة صحيحة من خلال النصوص الشرعية ومن هنا يتكون من ذلك فكر صحيح وإذاك تجد علماء المسلمين من كان معه فكر صحيح فإنما هو مبني على علم صحيح بسبب ما معه من العلم الصحيح من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان عنده فكر خالف الأدلة الشرعية فتجد هذا سببه عدم معرفة أو العمل بالأدلة الشرعية فاته من العلم ما أوجب أو ما أوقعه في شيء من الخلل هذا يسأل عن ما يتعلق بدعاء ليلة الخطف في رمضان ويقول هل هي سنة مشروعة؟ فمعلوم أن هذه يعني ذكر أهل العلم فيها بعض الكتب التي ألفوها فهو يقول هل أحد بين فيها أو فيها أنتم تعرفون للشيخ بكر أبو زيد كتاب في هذا في بيان ما يتعلق بها من الأحكام والمقصود أنه وقع في البيان وقع فيها البيان والعلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعها يعني هناك قدر من المسائل ينبغي للعلماء وطلب العلم وايضا العوام أن يتفقوا عليها لأن هذا من موجب العلم الشرعي فالمتفق بي فيه بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه الصلاة أن النبي صلى لما صلى في رمضان لم يصنعها وكذلك لم يصنعها الصحابة رضاً الله عليهم في رمضان ولم يجتمعوا عليها في الصلاة هذا ليس هناك أحد من العلماء يقول أن النبي صنعها أو أن أحداً من الصحابة صنعها في الصلاة العلماء كلهم متفقون ممن نقل عنهم العلم من الصحابة والتابعين والألم المشهورين وحتى العلماء في هذا العصر لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعها وجمع الناس عليها ولم يقل أحد أن أحداً من الصحابة رضو الله عليهم جمع الناس عليها في رمضان وهذا العلم يكفي في تصحيح هذا الأمر الله وفق. يقول هنا من الفساد في الدين أن تنتشر المنكرات فلا ينكرها الخواص عللاً بالرغم من أن أهل الجدال يجادلون عنها ويتاح لهم الحديث عنها يتحدثون عنها كما سيلا تتعلق بالمرأة وغير ذلك فما هو الواجب يقولوا ماذا تقترح الخطباء والدعاء الخطباء والدعاء يتحدثون فيما يحتاج له المسلمون سواء في قضايا المرأة أو في غيره يتحدثون بمقتضى الأدلة الشرعية ويبينون للناس بالتي هي أحسن وهذا حق من حقوقه وهم إن شاء الله معانون على ذلك وينبغي الخطران يتحدث عن الأحكام الخاصة والحقوق التي شرع على سام ومقصد الإسلام في مسألة المرأة ما هي الأحكام التي تضبط ويبينون أن الإسلام له منهج مستقل في التعامل مع قضية المرأة لأن قضية المرأة سارت من القضايا التي يتحدث عنها الناس كثيرا فيبينون هذا في الأحكام الشرعية ويبينون هذا في, الخ... في... في خطب الجمعة ويبينون هذا في المحاضرات بنصوص الكتاب والسنة والمهم أن يبينوا للمسلمين ما يشعرون, فيه ما يشعرون فيه من النعمة لأن الإسلام أنعم الله به على الناس في جميع قضاياهم فقضية المرأة هي قضية أن, أن تنضبط بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا المرأة الآن تعمل تعمل مدرسة وتعمل ربة بيت وتقوم بحقوقها فكثيرا من الذين يصيحون يقول أن المرأة مهدرة الحقوق ينبغي الناس أن يبين لهم أن المرأة حقوقها محفوظة وأنها في ستر ومصونة والحمد لله وأنها تعمل ما ك... ليس, ك... ليس كالذين يقولون نريدها تعمل أن ت... المرأة تعمل كثير من النساء عاملات لكن ينبغي أن يعلم الناس أن الإسلام قد حفظ للمرأة إذا عملت حقوقها الشرعية وجعل لها ضوابط شرعية وأن الإسلام أكرم المرأة وحفظها وصانع حرمتها وهناك حكام شرعية ينبغي أن يلتزم تلتزم بها المرأة ويلتزم بها وليها ويبين أيضاً أن الذين يتحدثون عن المرأة ليخرجوها عن الضوابط الشرعية أنهم يريدون أن يرتبوا وضع المرأة على الطريقة الغربية وأظن مجتمعات المسلمين وما وقع في العالم الإسلامي يعرفوا الخاص والعلم أن المرأة خرجت عن جميع الضوابط الشرعية وانتقلت لأن تساوي الرجل في كل مكان فضاعت في الشوارع تخط... تخالط الرجال وخرجت عن أحكام الكتاب والسلم فيجب على الخطباء والعلماء وطلبة العلم والمحاضرين أن يبينوا هذا يبينوا الموقف الصحيح الذي بيّنه الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقضية المرأة وهي وهو أمر واضح وبينه العلماء تكلموا فيه فالمرأة تعمل والحمد لله والمشكلة ليس في عملية عملها عملها موجود لان كل اكثر الناس اللي يقولون يجب على المراه ان تعمل يجب على المراه تعمل يجب على المراه ان تمارس كذا هؤلاء يتكلمون في غير واقع الناس اللي يعيشونه الواقع الذي نعيشه كما تعلمون كلكم ان المراه تعمل مدرسه وتعمل في مجالات والمطلوب هو ان تنضبط بالاحكام الشرعيه هذا المطلوب فالذين يكثرون الكلام في هذه القضية ان كانوا يريدون الخير للمسلمين فليتكلمون عن الضوابط الشرعيه التي تحفظ المراه في أخلاقها وفي أعمالها تحفظها إذا خرجت من بيتها وتحفظها في عملها وتنضبط بالضوابط الشرعي أما الذي يريد أن تعمل المرأة على الطريقة الغربية فهذا لا شك منكر عظيم والخلاف هو في هذا الحقيقة الخلاف بين فريقين فريقين يقولون ان عمل المرأة بهذه الصورة الموجودة ما يكفي بد أن تتحرع وفريق يقول أن عمل المرأة بهذه الصورة كافي وينبغي أيضا أن ينضبط بحكم الشريعة أن يؤكد الانضباط وإحكام الشيء فالخطيب والداعية والمدرس ينبغي أن يبين الصورة الصحية للإسلام وينصر القول الصحيح ويبين أن المرأة لا يجوز أن تكون على الطريقة الغربية بحل من الأحوال وإنما تكون على مقتضى ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن رضي بالإسلام دينا وبمحمد الرسول وبالله رب فليتق الله عز وجل ويبين ويطبق هذه الأحكام على نفسه وعلى أهله وأن يحافظ على مجتمعه من كل فكر يخالف ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين